غرباء،, غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة ان تسل عنا فانا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الاباء ان تسل عنا فانا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب العباه لن نبالي للقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي للقيود بل سنمضي للخلود فلنجا ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء, غرباء, غرباء, غرباء, غرباء ولغير الله لا نحن الجباه وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومسا كم تذاكرنا زمانا يوم كنا بكتاب الله نتلوه صباحا Wa prawa